غير المقطوع عليهم ولطٰن من امم ولوط اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخباءئ انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قفن فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه واهله من الكرب العظيم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 اذ نفشت فيه غنم القوم وكننا لحكمه شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكمًا وعلمًا وسخرنا معادة الجبال يسبح لنا والطير وكن ساعدين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون فهل انتم شاكرون وليس سليمان الريح عاصفه تجري بامر تجريب امره الى الارض التي باركنا فيها وكننا بكل شيء عال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكننا لهم حافضين وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ الْكِتَابُ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله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 رَبَّنْ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها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 وما تعبدون من دون الله حسب جهلكم حسب جهلكم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الههنا وردوها وكنتم فيها خالدون لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ, أولئك مبعدون اولائك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتنقاهم الملائكه هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما تطوي السماء كطيس الجل للكتب يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ طَيَّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعَدْنَا عَلَيْنَا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرسها عبادي الصالح ان في هذا لبلاغا لبلاغ قوم عابد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإنما أرسلناك إلا رحمة للعالمين